فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إِلَّا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من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 ولا اقول للذين تزدرى اعينكم لين ياتيهم الله خيرا الله اعلم بما في انفسهم اني اذلل من الظالمين قَد جَادَلْتَ نَنَفَ أَكْثَرُ تَجَادَلَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ اللَّهُ إِن شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بمعجزين ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم كَانَ كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم واليه ترجعون ام يقولون افترى قل ان افتريته فعلي اجرامي وانا بريء من So